فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِسَمَثُ وَالْمُتَكَبِّرِينَ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 الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم وله معذب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدوا ورحمة وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون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 للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكره ورزقا حسنا إن في ذلك آية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون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 فما الذين فضّلوا برادّ رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَةَ بَنِينَ وَحَفْدَةَ الطيبات مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِالْحَقِّ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه رزقا حسنا ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولا وهو كل على مولا هو أينما يوجه هنا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وَجَعَلنا لَكُم سَرَابِينا تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِينا تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفحشى.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربة من أمة إنما يبلوكم الله به ولا لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإلى بدنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح قديس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشروا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صَدْرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرّم عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به فَمَنِ الْضُّرَّ غَيْرَ بَاغِيٍّ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ